بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يسر شركة صوت الفيوم للإنتاج الفني والديني أن تقدم لكم من أجمل القراءات قرآنا مجودا بصوت فضيلة الشيخ طاه النعمان والآن مع التلاوة أعوذ الله من الشيطان الضديد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 إنه إلا فكان قاب طوسين أو أدنى فأوحى All right. I'm <laughs> e What am yeah. I? مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الضن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عم ليه ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذ أن حكم من الأرض وإذا أنتم أجنّة في بطون أمّاتك فلا تجكو. of all. سخيه سوف يرى ثم وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّجْسَ الْمُخْرَأَ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأقضى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها فبأي آلاء ربك تتمى Oh! Uh Dumbo. الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله أَفَمِنْ أفمن هذا تَعْجَبُونَ تعجبون أكون ولا تبكون أب من هذا الحديث تعجبون أفلم منها ذا يحدين في ضجعون What is... وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء فتولى عنهم, فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ إِلَىٰ شَيْءٍ شيء خُشَّ عَنْ أَمْثَارِ ظُلُمَاتٍ خُشَّ عَنْ أَمْثَارِ واخرجون من الأجداد كأم اذا ضبط لقد تركناها آية فهل مددت صدق الله؟